افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شَأْ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك ل آ ي ه لكل عبد منيب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 فلما خرج بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لثبا في مساكنهم آ ي ه جنتان عين يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له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 وهل يجازى إ ل ا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظ ا ه ر ة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي و أ ي ا م ن ا منين فقالوا ربنا باعد بين أ س ف ا ر ن ا وظلموا أ ن ف س ه م وظلموا انفسهم فجعلناهم أ ح ا د ي ث ومزقناهم كل م م ز ق إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إ ب ل ي س ظنه فاتبعوه, فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الله نعلم من يؤمن ب ا ل ا خ ر ة ممن هو منها في شك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 ي ق و ل الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أ ن ت م لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم, صددناكم عن الهدى بعد إ ذ جاءكم بل كنتم مجرمين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 وما أ م و ا ل ك م ولا أ و ل ا د ك م بالتي تقربكم عندنا زلفى ا الا, إلا منا من امن وعمل صالحا ف أ و ل ئ ك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين ي س ع و ن في آ ي ا ت ن ا معاجزين ب ل س ي ل ل ع ذ ا ب م ح ض ر و ن ق ل إن ا س ط ا ل ر ز ق ل م ن ي ش ا ء م ن ع ب ا د ه ويقدر له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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل انما اعظكم بواحده